13. استمع إلى الجمل ورتبها حسب المسموع كما في المثال 1. كمال يحب مدينة إسطنبول وهو قادم من ديار بكر 4. يلتقط كمال السور في الأماكن التاريخية فيها 6. يتسوق في السوق المسقوف 5. يصلي صلاة العصر في مسجد فاتح ثلاثة يزور مسجد آياصوفيا اثنان يأخذ كمال جولة في المضيق